Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Allá, Allá, Allá, Allá, Allá, Allá, Allá, الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبوب عليهم ولا الظالمين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبي مرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً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 كلا إذا ذكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم عذن بجهنم يوم عذن يتذكر الإنسان وأنا له ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومين لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنتي الله أكبر, اللهم أكبر الله أكبر الله أكبر سلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله والليل اذا يعشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسا إن سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره للعسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لمان الآخرة والأولى فأنذرتكم نعنت للغا لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى